ولأ ظلا نهم ولأ مان ينهم ولأ أمر نهم فلا يبتقن آذان الأعام ولأ أمر خلق الله وَمَن يَتَّخِذ الشَّيْطَانَ وَلِيًا مِن إِنَّ اللَّهَ فَقَدْ خَاسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا